لَا تَنَالُونَ الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 117. والناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين 118. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا 119. ولله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا 110.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 قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم سهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن يُخْرِجُ فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّونَكُمْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ كَافِرِينَ